أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت لكي تنجل قلت لكي هيهات هيهات لما توعدون Ələ həyətənə dəniyə nəmət və nəqyə və nəqyə كذبون <تصفيق> قال عما قليل ليصبحن لا ف الص خ فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين Şəhna min bahadihim qorunan Əkharin بِقَوْمٍ أُمَمٍ تِنْ أَجَلًا وَمَا يَنْسَخُ خَيْرٌ سَلْنَا رَسُولَنَا تَق كُلَّمَا جَاءَ أُمَّنْ مَن جَلَّ مَنْ qawm la yu'minun qawm la yu'minun Thank you. كَذَّبُوا مَا فَكَنُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَأَلَمْ قَدْ أَنذَرْتَ هَٰؤُلَاءِ كِتَابَ لَعَنَ اللَّهُم يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بنا مويا طيبات كلوا من الطيبات وعملوا صالحا الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فنا مك ف تك روا بينهم زبرا كل حسب بما لديهم فرقون فذَ في غَات خَ خَ قسَابونَ أَ مَ تسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا انت والذين هم ب وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ yox سارعون في الخيرات أولاد وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسَّعَهَا وَلَا نا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ يَا رَبِّ وَأَلَمْ نَكْتَبْ وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة منها və ləhəm əzələ ولا نكلف نفسا إلا أسعى ولدينا كتابين Rəhəmləyən, ləyəl-lümun. <tomar tomar tomar oven> ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون الله و اليوم إنكم منا لا تنصرون الله الله Thank you. For... أستكبرين بي سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أن جاءهم ما لم يا اتابا أن يقولون بي جنة أن يقولون و هو الحق كثيرون والله وله تبع الحق هو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ От 강ın tabaniz hamadindirdim. Allah horror beza theshowsan, وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وإنك لتدوم إلى صراط وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم